رحمن الرحيم نفند لذات مجرم نستعينه ونستوفر أنا أولد الله من شضوره وحسنا وصيات أمانين من يهدي الله فلا مضل له ومن رب فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله خفده ولا شريف له وأشهد أن محمد رب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وصلى وسلم ومكثير من ذات لأن خير الكلام والكلام الله عز وجل خير الهداء إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المعرض خب عدد اتهينا إلى عين للبصر المعرض نعم أنهينا على ما تغف نعم أنهينا على ما تغف قلنا بداية الكلام هو اللفظ المركض المفيد بالوضع لفظ صوت مجتمع لحروف هجا ومركب أي أنه مركب تقريبا إسناديا ومفيد بالوضع أي العربي وقلنا أنه قال عقشام خلال الفعل والحفتبه يعني ولكل قسم أو لكل منها علامات فالاسم من يعرف بالخوض التنوين ولم تعريف وحروف الخوض وحروف القسم هي من حروف الخوض في المضارع يُعرف بالسين وسوف وأقوى ذات حرف فيه هو لم جازمة في الماضي يُعرف بماذا؟ تعتني تساكن وهذا الأمر يُعرف بقبوله هي مخاطبا عدالتي على الطلبة والحرف لا تصرى ما أعود لألامات الاسم ولا ألامات الفئة ثم ذكرنا لإعراب قلنا لإعراب ونحصل به تغير أواخر الكلمة أي حركاته وهذا التغير اما يكون لفظا من الظاهر ان يقرا وينطق ويمه مقدرا بسبب العوامل التي تدخل عليه والعوامل هذه قد تكون اسماء قد تكون حسيه كالاسماء والافعال والحروف قد تكون معنويه كالابتداء ودخول من النصب والجزم نتكلم عربي ولا انجليزي ها عربي, عربي هذه كل مرات معنا هذه العوامل إما تخصد الظهر والنصب والخلق أو الجسم وهذه العلامات إما انتظهر وإما لا تظهر إذا كانت تظهر فهذا إعراض ضر وإذا كانت لم تظهر فإن كان آخر أليف منع من الظهورية التأذى وإن كان آخر هذه أثقل ولكن من تظهر وإذا الو... آ... هي... كانت مضاعف الاسم مضاعف الى المتكلم هي... ما نعمل ما هو ذلك؟ استغال محب الحافظ استغال محب الحافظ ما الذي قلنا ألقاب لأعظم أربعة رفع ونصب وخفض وجزم في اسمها من ذلك الرفع ونصب ونصب ونجزم فيها والأفعال فيها الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها اشترك الاسم والفعل في كل, كل منهم يفع ينصر اختص الاسم بالخفض اختص الاسم بالخفض وتجاه ميم جسم الرفع له علامات والاصل في الرفع هي علامه الضم. الضم وفي مناسبه لكونها هي علامه للرفع لانك اذا ضممت رفعتها ويقول وقال الله لا تتخف في رفع في مناسبه يعني. خلاف النص ميل الاستقامه او الخفض في تشكل لما تفكرنا كل في تشكل شنو غونه مناسب لها صح هذه انا القابل لاعراب وهذه فيها ماذا مناسبه حتى في مناسبه للحركه والمعنى بين الحركه والمعنى وبين نكته لكذا الله قال المذبوح يسمى ايش يسمى ذبح بالكسر يناول يطرح الارض والكسره تفيد الخفض والتفوق فديناه بجمح بجمح هذا الحركات يعني فيها مناشده من حيث الاختيار وهذا من من فقه اللغه ومن مجال حياه اللغه العربيه خلاف ما يقال يتكهنون أنه بعد كذا من الزمن تموت لغة العربية يقول لهم أبداً لن تموت ما دم أخواناً لن يخوان إلى يوم القيامة يأتي على الناس زمان يصبح هنا لا قرآن وناشفة. عند ذلك قد تغفع اللغة قد وللا فما دام القرآن كن داخل لما يسمي الظاهرة بالسنان أو باللسان وإن كان ظهرها باللسان هنا بالسنان الآن غير ما نوجود ولكن لغة العربية تبقى على إيمان الله وإن خذ لها ابن يتعلموها مثالنا يعني الله مستعد لكن تبقى ظاهرة ويبقى الله عز يجعل لها من يرفع لها راية لأن الله تعالى قال إننا نزلنا الذكر وإن لفرهابكم والذكر لا يزال محفوظا وقد أجمع أهل العلم أولا قالوا اتفاق على أن الحر له بلفظه اختلاوته وكذلك معناه وتفسيره وفهمه ولا يمكن ذلك إلا او من أدوات ذلك مالا حرف اللغة العربية فإذا انشفان نوم نحن نستيقف قليلا نرجع إلى حيث توقفنا قلنا علامات الغفا الضم وهي الأصل تنبعنا بعد ذلك الوا ثم الألف ثم ثبوت النوم هذا الذي انتهينا عند هذا فقط قال بعد ذلك ان النصب بخمس علامات الفتحه والياء والفتحه والالف والكسره والياء وهذف النصب في اللغة هو اشتقاقا التثبيت واللزوم هذا معنى النصب والعلامة أيضا والمقصود بالإصطلاح النحو إلى شكل أثر يخجته العامل علامته فتحة أو ما ناب عنها أخبرنا هذا سبق معنا ووضحناه لكم ما؟ العلامة العصلية للنصب هي الفتح طيب قال فأما الفتحة فتكون علامة لنصب في الاسم المفرد وجمع التفسير وفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء او الذي انتهى باخره اي بالنون نواو الجماعه ولا ياء مانه المخاطبه ولا نون النسوه ولا نون التوكيد ها اذا دخل عليه ناصب لا شرط نبدا واحده واحده الان اسم مفرد ما هو اسم الموافقه الاله؟ اسم الكتاب؟ ننتظر. مثال لو محمد مفرد, مفرد. مفرد. مفرد. كتاب مفرد جوال مفرد خباز مفرد المسجد المكتبه الكتاب الرساله القلم الصوره الايه هذا مفرد هذا ينصب علامة النصب في ماذا؟ يفتح يعني إذا كان في موضع في موضع هو في موضع نصب تقول علامة النصب في ماذا؟ فتح أنت الآن أنت تنتبه هذه أمور تحفظ وتتبر تحفظ وتتبر لما للحين لم ندخل بعد ما الذي يرفع وما الذي ينصب وما الذي يجر وما الذي يجزم يعني ما هو السبب الذي يحدث الرحا ستأتينا المطرحات الفائل وما الذي يحقهم ونائب الفائل والممتدى والخبر والسمكان والخبر والتوابع وسيأتينا النواصل ما الذي يحديث النصب وسيأتينا الجوازم ما الذي يجزم المضارب والمخفوضات المنصوبات والمخفوضات تأتي لكن هذه نمهد لها قبل أن نأتي إليها نمهد لها فنعرف أقسام الكريمة الي اسم مفرد وحذا اسم منه المفرد ومنه المثنى ومنه الجمع وهذا الجمع من التكسير ومنهم مذكر سالم ومؤنث سالم وهذا الفعل منه الماضي ومن المضارع ومن الامر الحرف لا اعرب اعراب لانه مبني ابدا الحرف مبنيان ابدا واضح ماذا اني هذا نعرف علامات الاعراب الرفع اللي هي الضمه واو متى تكون وفي أي كلمة تكر والنصف والخضر والجزم واضح؟ ثم نأتي إلى المفوئات فلما نقول الفاعل مفور وتأتي ونبين لك كيف يرفع يرفع بدخول الفعل عليه الاسم المسند إلى فعل قبله أو لما قام بيه واتصف به صريحا كان أم أول. فأقول لك جاء زيدهم يقول زيد تعرف أنه خائل مرفوع وهو يسمه فرد ما هي علامة العرافية فرد الضرم لأنه جمع لأنه ما جاء المسلمون فاعد علامة فرد فرد هو علامة فرد أقول جمع مذكر هذا هو البداية التي نحن الآن فيها لضيعتها مشكلة فإنه لا بد من حرزها وضغطها نفهم يعني قد يسقل على أحدكم قالنا نحن نعم حذف فقط حيوب هذا كل أساس لما سيأتيك بعد ذلك تضع على أساسك هذا ما شئتك إذا أحسنت واتقنت وكان صلم تضع عليه من المعلومات ما شئتك عليك التام إذا بدأنا في في المفوعة تفهم إن الله. ها الله طيب فإذا لم تقلنا الإسم المفرد الفتحة تكون علامة منصف في الإسم المفرد اذا كن رايتم محمدا محمدا مفعول به سيت المنصوبات ان من الذي عمل فيه النصب يصير كان زيد عالما عالما خبر اسم مفرد ايمت نصبيك يخاف الله ان المؤمنه اسم ان منصوب بالفتحه جمع التكسير كما بينناه واجب ان المساجد لله لله المساجد لله فلا تدروا الله وان المساجد لله فلا تدروا الله, المساجد, فلا الله المساجد جمع مسجد وهو جمعة تكسير هل أمثل النصب في, في فتح, فتح. فتح. والناصب هو أن أو إن هذا الستكينة إن شاء الله واضح؟ نعم أما في المضارع سبقا بيناه ممانا ولو قلت لأحدكم ايتني في المضارع ما أظن يأتيني في الماضي أم لا؟ لا فهم ما في المضارع؟ في المضارع هيا ولا قاعده لا نذ دي هل شيء مضارع يا ضيبي ولا هذا المضارع هذا اذا دخل عليه الناصب و غير المضارع اذا دخل عليه الناصب ولم يتصل باخره شيء ما هو الناصب نصب سيأتي في نواصب المضارع في نواصب المضارع وهي ذكر عندكم كم عشر ونواصف المضارع عشب أن ولن وإذا وكا يولام وكا يولام للجهد وإلى أخير إذا دخل هذا الناصم المضارع ولم يتصل بالفين المضارع شيء مثل ألف الاثنين هل هذا مثل دخل عليه الاثنين هذا المضارع يختبعني أو أو الجماعة يتعلمون أو يألم أنك المخاطبة تهالين أو نون النسوة تكتبا أو نون التوكيد يذهبن. يذهبن نون النشوة التوكيد أضربن, أضربن. أضربن. هذه الثقيلة والخفيفة لا يدخل المسجد الحرار لا يدخل المسجد الحرار واضح؟ الفعل المضارع إذا دخل عليه المناصب الذي زائدي كان ولم وكي واذا ولم كي لم الجحود ولم تأني والجواب بفاء أو الجواب بفاء بعد الفاء شبه رومائيه جاءت بطلب عون او نفي وحتى ها هذه إذا, لم... إذا جاءت الناصب وفي المضاهم لم يتصب الآخرين شيء لا ألف اثنين ولا وجماعة ولا يأمونة مخاطرة ولا ننسوة ولا نن التوكير فخرة أو خبيلة كان من صوبا على المتصب المالة الفتحة الضائرة لأخير أو الفتحة المقدرة لمنع من ظهورها التعذف أو الفتحة المقدرة لمنع من ظهورها صحيح هذا لا لا أه، أه، <أعمل> ها هذا هذا هذا ما انا من غزي ان غوت غويته وين تشد غزي غزيته ما يكون هذا هم ادعوها لا تجيك في الشعر نيا تقدم للثقل قلنا في الثقل تقدر والله و... والكفر نعم له قال عليه الصلاه والسلام لن تدخل الجنه حتى تؤمن او حتى تحابوا وإنك الفضل الحديث لا turen Sutera أو لا تدخلوا للجنة لا تدخلوا للجنة أليس الجسم لكننا سأقول M é etiquette بالمثال لن لم تدخلوا للجنة حتى تؤتقوا تحاب ولم تحاب وحتى تؤمنوا أولا لكما يش advertisements separately هذه المنحل الفضل حتى تقول أو حتى تدخلوا للجنة حتى تؤمنوا أو حتى تحابوا حتى غاصATHAN تحابوا فعل مضارع منصوب انصب به هنا بحذف النون ولا او لا حتى تؤمنوا سفر عده امين ولا تؤمنوا حتى تحابوا واضح قول حتى تؤمنوا حتى يناصب الا من يقول هي ناصبه بعضهم يقول ليس هي ناصبه يجي ديا واضح وإن طائفتان, من وإن طائفتان من المؤمنين أفتتلوا فأصدفوا بينهما فإن بغت إحداهما للأخرى فالقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمين الله سيدي المضاعمة سبعة نصري الفتح هذا شعب شيخ من الأول شيخ لماذا؟ لأنني فتحه لا أنا في النواصب حذف النور أنا أي في النواصب فتحه نعم صحيح أنا من في النور أستقر صح؟ الله صحيح لكن باب التمثيل أيضا حتى تؤمنوا هذا حذف النور والمثال الأخيري إذا قلت حتى تفيئ إلى أمر الله يعني إذا لم يتصل بآخره شيء كان علامة النصب حذف النور كما مثلت سابقا واضح وإذا لم يتصل كانت علامة النصب ماذا أن فتحه كما وفي الحديث لا يسلم إيمان الأبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبا قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف, أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا ادعو لن نبرح عليه هاجبينا حتى يرجع الينا موسى هذا كان مضارع اللي ينتصب داخله شيء شبكه ده التفسير اسمه واضح طيب نمشي نمشي في المثل أو شيء ما غير واضح نعم يا جماعة إذا لماذا تكون فتحة ألمان للنصب الاسم المفرد الاسم التكسير المضالع الذي يتقل عليه النصب الانتخذ تصيب آخر شيء وأما الألف فتكون ألامة النصب في اسماء الخمسة خاصة في اسماء الخمسة فقط دون أيشه Juna vekih hava. قل ان يريد لك الخير ورأيت اخاك تكون ايضا نعم او فلما دخل على يوسف اوا اليه اخا قال لا تتق قال لا تتقس اني أنا قال اني انا اخوك فلا تتقس بمكانك اوا اليه اخا هو قلنا ان شاء الله تصبي الالف لانه وتقول آآ آآ شكرت ذل المال على نفقتي وهي نظف فاك بالسواك وتقول تآهد حماك بالزيعة طيب هذا النغويين يقولون حماك وله حماك يعني الحمو هل هو هم اقرباء الزوج بالنسبة للزوجة؟ فيقال حموها اقبلاء الزوجه بالنسبه حموه هو ذكر على انه اختار اقرباء الزوج بالنسبة للزوجه طيب ونبقى في باب اليوم واضح قال واما ان كسره فتكون علامه للنصب في جمع الماعل الذي في الجمع المؤنث السالم سابقا بيننا جمعه السالم جمع ها يا عبد الله <تصفيق> أغنى تعني العراط المعطوف وصالح التجريد أو نقول هو ما على أكثر من إثنين أو إثنتين بجلس ألف آخرين لا يحتاج أو لا يزمن يكون أكثر من إثنتين فقط يكون أكثر من كان أكثر ألف وتابع صالح التجريد منها وأغنى عراط المعطوف فهو ملحق أو من هذا القبيل مما ينصب لما تكون ألامته نصبه الكصب قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال عز وجل الله يذرزها من كل مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سايحات هيذات وابكار في... يعني هذه كلها جمع ثاني منصوب طيب يتولد على الكسرة الياء إذا أشبعت الكسرة جاءت الياء وإذا كناسب أن يذكر الياء بعدها قال وأما الياء فتكون ألامة للنصب في التفلية والجمع ولم يبين أي نوع من الجمع لأنه باقي واحد ما هو؟ عند الكرسي بما انك في وجمع الماتش الثاني في السبق لا فينا الثلاثنية ماهيه؟ الأخ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ محمد هو؟ هو مغلة على اثنون أو اثنين البيئة الثلاثة البيئة ياء ونون ألف ياء ونون ألف ونون أو ياء ونون أغلد؟ اييه عارفه المطو من جديد نعم وكمان نذكر الشاي لبراحي لبراحي ولا لله على نعم يا جماعه يجي شنو شنو يجينا هنا صار أو او ياول هو صحيح صالح صحيح يجي منوا هذه يكون ماذا علامه الجر النصب فيها هي هذا الياء مسلمين ما الفرق بين المثنى والجمع الفرق بينهما ياء المثنى مفتوح قبلها مكسور ماذا جاءت قل فوجد فيها رجلين, رجلين يقتتلان. يقتتلان رجلين يقتتلان وأما جاء ذكر سالب فالأكس ما قبل الياء مفتوح ما بعدها إن المسلمين رجلين مسلمين مسلمين وضعين فرق نا موضع هايسي نعم غير موضع تطول في الموضع لها هذا الموضع والشغال الياء يا ظلاء يا هاد صحب؟ كيف تفرق بين المثالة والجمع؟ قبل الياء في الجمع قبل الياء مكسور وما دعاجه مكسور؟ المثالة قبل الياء مكسور وما دعاجه مكسور ها؟ تمام؟ يا لا تميش بين المثلاء واجمع بك الصحيح وألامة النصب فيه ما هي الياه تزيدوا مثال مثال الصوري. ايه ما في جملة هكذا كلامة مفيدة ايه مزارف. طيب صحيح من اقرب القربات من اقرب القربات بر الوالدين الوالدين هنا مجروح مضاف زين شكرا ان المتقين في جنات ونهر نعم صحيح هذا جمع ذكر ثاني منصوب بان بنار نعم دشلال هذا هذا حسين هذاني خصمان يحتصمون في ربك تعرفوه يَعْجِبُ اللَّهُ مُنَافِقِيْنَ وَمُنَافِقَاتِهِمْ وَمُشْرِكِيْنَ وَمُشْرِكَاتِهِمْ رَأَىٰ رَبُّكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ خَبَرْتُمْ نَصْبُ هَذِهِ الْيَاءِ لِأَنَّهُ جَاءَ لَكَ وجه من جنونهما امراتين تدودا امراتين منصوب منصوب واضح مفهوم تمام قال واما حذف النون فتكون علامه للنصب كان المضارع به تفعل عليه مواسس واتسر به ألف الاثنين أو وهو الجماعة أو المؤنثة المخاطبة يعني في الأفعال الخاصة وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلين واضح؟ مثلنا في العيه الأولى بالحديث حتى تؤمنوا حتى تحابوا كان قول المؤمنين إذا دعوه إلى الله ورسوله أن يقولوا أن يقولوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا هنا الناصب تقيت فيكم ما ان جمعتم لي من تضلوا بالليل ولن يتفرقوا حتى يلقوا علي الحوض ولن يتفرقوا في روايه ويقال لا تسلم المرأة حتى تؤدي تؤدي حتى أو, أن أو أنت لن تسلمي حتى تؤدي حق زوجك زوجي حق زوجي فيه حتى النور هل تفعل خمسة يا صباحين؟ من هنا أتيجة يسعلان وتسعلان ويسعلون وتسعلون دي خمسه باء واحده وتب ها؟ لينه فايده سجلها خالص اه ها بتقدم اي دي يصليان تصليان يصلون تصلون يصليان تقرآن يقرآن تقرؤون يقرؤون تقرأ يحتفظان يحتفظان يحفظون تحفظون تحفظين يدرسان يدرسان تدرسين يدرسون تدرسون يراجعان يراجعان يراجعون تراجعون تراجعين إجازة خَلَعَ عليها ناصح كان كان حتى كي إذن هو ما هو ألمة المسؤول حذر لن يفعل أن يفعل حتى يفعلوا كي يفعل يفعلوا إذن تفعلي يقول منصب على التصبيح في الناس كيف انت الآن ماذا تحفظ؟ تحفظ أن المضارع إذا اتصل به ألف إذان أو هون جماعة أو يألم أن ودخل عليه ناصر ينصب على التصبيح في الناس هل تحفظ؟ يقول متى ينصب ما هو الناصب لم يأتي له لكن لما يأتي يحذر أن لا تكون حافظاً لهذا هل تجد فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في القرآن. يقول لك واحد هذا حافظ بس كيف تشتخل؟ هذا في المضاعب وهو من الآل خمسة الاتصالي بين دخل على المناصر إذا هو منصومة ينقص بي هلتهم؟ هذه تحقظة تعرفها لأن لا أبدا تكون على إذا أعطيت المقدمة فإن تودها؟ واضحة جماعة كيف تشتخل الأمر؟ كيف في إشكال <تصفيق> وعليكم السلام ليس أباتي يا شيخ شوارش <تصفيق> <صارح> زين انت مفهوم هذا من هنجم متن المختصر تعالى هنوخينا hajde baš ne Hm. Da. Sadaj na لازم توزين تيرانز مين على كمثله دي واضح هذا طيب لا تقر توقف عندنا ان شاء تبقى لنا الياء علامات علامات الخطب والجرس لا انما شيء يسير انه تكرر ما سبق كرر بعدين الاثاثي شويه اطاله من مثل المرفوع ها طيب يوم كنت متعب من سوق المجيد وكنت وصلت بالغهم من المجيد يوم الاربعاء طيب فكنت الدرس متعب نعم الاربعاء ايوه اختك أي بدا الاربعاء او الاحد الاربعاء او الأحد. هيا اذا الاربعاء القادم ناخذ نصف ساعه ناخذ ساعه نومه من, من جوه كتبتها ليها ونجي لكم نشوف ساعه يلا ويأخذك تستوعب ويأخذك تستوعب ويأخذك لا نجيب من شاشاة نأخذ هذه هو آخر تمام؟ نأخذها إذا كان أسبوعين نستضيق الساعة حتى مين في 12 وقت إذا لم يمكن مدى نفع يوم أرخص أنا يتلفني فقط المجيء يعني بعيد شوية فأحسن وقت رضيك وقت رضيك ولقد اتينا روزا ايه والصوار المصبر حم القدر ها شيخنا يقاما الذين ذكرنا رجوعا فيها ولا تعرا ايه فيرى المبار ومنصور ايه ها ولا تعرف ناطو ناطو فعل منصوب وان لا تعرف ناطو على, على الالف الا نعم ينزل وكلهم توكيد له ومضاف وهم مخلين شكارا خضر واخوان يطوف بهم مقدم الاذين من الوليد تؤذوا الا حارس العالمين منصوب استعملت المنصوب النصبيه لانه فلا زي على تطه الكافلين والمنادين ودائرا ولا الواو حدثت في اسم القبله لاحظنا تطه في المضارع المجزوم ينجز من لام بيدينه من الشوك وفاعل جمله الوجوبه تقديره انت الكافلين مفعول به منصوب على التصبيه لان طيب جا باش طيب ااا له ااا باش القادم تعطونا تعطونا في ورقه خارجيه ورقه خارجيه ورقه خارجيه اختنش ياتي تعطينا اسم مفرد مرفوع اكتب اسم مفرد مرفوع زين اه الراحيم. اسم مفرد منصوب اذن ابراهيم الثاني خلاص ندير الورقه ونوزع عليكم كل واحد ياخذ اللي يناسبه لنفسه لنكتب لناوشي باش تتميز اابراهيم <تصفيق> جيني يلا كبير صغير وكبير جمع تكسير مرفوع الاخر اسمه محمد جمع تكسير منصوب عادل جمع مؤنث مرفوع مدينه هو جمع مؤنث منصوب بالقاسم مثنى مرفوع والكاتب ثنى منصوب لا تكتب الكاتب اكتبها شامية نعم. مثنى منصوب ونردين جمع مذكر مرفوع ونردين جمع مذكر منصوب و الأقشس الدين جمع مؤنث للناس جمع مؤنث مؤنث جمع التكسير، جمع مذكر السالب، جمع مؤنث ثاني مؤنث مؤنث مؤنث مؤنث إيش في مرفوع وعلى السلام في المضارع منصوب طيب هذه باش نسدين لم يتصل بي شيء باش بالسلام منصوب لم يتصل شيء. فالس في بي شيء سمعك ثالث فعل مرفوع اتصل به الف الاثنين والاخر منصوب ها سمعت تجرس منصوب اتصاله ب الف الاثنين ها الاثنين منصوب وبعدين كان مضارع مرفوع كان مضارع مرفوع شكون هذا؟ عبد الهادي عبد الهادي ابو عادل هذا اعطيه كل ما تبعت كان مضارع منصوب اتصل به واو الجماعه وفي مضارع مرفوع اتصل به ياء وفهم وضع منصوب تصر به معناها مخاطرة تكفيش ويتر هم قاعدة واحدة واحدة وقالت لاتة ويتر تمام هذه المثلة كل وعد يأتي بحديث بمخرجة رواه فلان عن فلان والمثل ويقين الشاهد تمام واضح واللا أنزيل خليه آية وحديث آية وحديث كما قلت لك المسلم بين المسلم بينا آية وحديث يوم الأربعة كل واحد يجد واجب تعمل وفقه شاء الله <تصفيق> no dieron no sé no puedo entender